اللهم احفظني بالاسلام قائما واحفظني بالاسلام قاعدا واحفظني بالاسلام راقدا ولا تسمت بي عدوا حاسدا اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك واعيذ بك من كل شر خزائنه بيدك